بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليؤثر لك الله ما قدم من عنده بك وما اقفر وينمنته عليك ويهديك صراطا مستقيما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 وَاَدْخِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكْرِمُهُنَّ سَلَامًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فوزا عظيما وَمُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۗ إِنَّ اللَّهَ ظَنَّ أَنَّا لَنَسْتَوِيَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةً سُوءٍ ۗ وَاللَّهُ ظَنَّ وَنَحْنُ عَلِيمٌ وَأَعْرَبَ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مَثَارَا أَثْمَ كِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ أَرْضَ كَانَتْ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُونَ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِلُوا بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يبايعون كإنما يبايعون الله تَمَنَّنَكَ سَفَئٌ لَمَا يَمْنُ خُصَّ عَلَانَا وَمَنْ أَوْثَقَ بِمَا عَامَدَ عَلَى اللَّهِ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرَ النَّعِيمَاتِ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَحْرَارِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَمْوَلُنَا فَاسْتَخِفٌّ لَنَا يَقُولُونَ بِالْأَسْرَارِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا قُلْتُمْ لِنَاللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمُ الضَّرَّ أَوْ أَرَادَ بِكُمُ النَّفْعَ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بل وَنُمَّتْهُمْ أَلَّيْسَ يَنْظُرُونَ كَمَا وَصَلُوا وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى آلِهَتِهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَجُنِنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَبَطَنًا ثُمَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّنَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا وَاللَّهُ يُمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يُؤْتِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ان الذين الى من طلقتم الى ما ظلمت اخذوها ضرنا نتبعكم يريدون ان يبدلون كلام الله اولئك تفتعون فزالك قال الله فَكَيفَ يَكُونُ لَهُمْ بَل تَحْسُدُونَنا بَل كَانُوا نَسْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا لِّلْمُقَرَّتِينَ مِنَ الْأَحْرَارِ تُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أَنِيبٍ شَدِيدٍ قَاصِطُونَ لَهُمْ أَيُسْمُونَ فَإِن تَقْطَعُوا يُؤْفِكُكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّ قَبْلَ أَنْ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَحْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ومن يتق الله ينور له طريقه يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذاباً اليما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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ فَعَجَّنَ لَكُم مَّا دَيْنِي وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلْتَكُونُوا آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَاهْدِكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِمَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَإِنْ كَانَتْ كُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ أَبْدَى رَسُولُنَا لَا نَجِدُهُ وَلِيَوْمٍ وَلَا مَصِيرَا ثُمَّ لِمَ تَعْمَى الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ لَنْ تَجِدُوا سُنَّةَ اللَّهِ وهو الذي كشف عنكم عيبكم وعافيتكم ببقومن سكته من بعد ان اظهركم عليهم وسان الله بما تعملون خيرا هُوَ الَّذِي نَفَخَ فِي صُدُورِهِمْ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ لَن تَعْلَمُوْنَ أَن تُصِيبَكُم مُّصِيْبَةٌ من كَثِيْرَةٌ مِّنْهُنَّ مَعْرَضَةٌ بِظُلْمٍ عَلِيمٍ لِّيُذْلِلَّ اللَّهُ في رحمته مَن يَشَاءُ وَيَرْفَعَ مَن يَشَاءُ ۚ لَئِن تَزَيَّنَّ لَأَذَقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا منهم إِذْ جَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ مِنْ يَدِهَا مِنْ يَدِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ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 لَوْ تَوَصَّلُنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ مُحَمَّدِينَ نَرْجُو سَكَنٌ مِنْ قَصْرٍ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 مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ وَالْجَنَّةَ فَلْيَسْعَ سَعْيَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ قاموا يركع عن سجده يدعون ظنوا الله والوان فيما هم في وجوده اسفل السجود ذلك مثلهم في التوراة وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي نَارَ أَخْرَجَ شَقَاءَهُ فَآجَرَهُ فَاسْتَوَى ظِلُّهُ على عَلَى سَقْفِهِ يَحْجُبُ الظَّرَّ عَنِ الَّذِي ظَلَمَهُ سَاءَ الله اسْتَوَى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَسِيرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ